يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زورها وسنوما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آملوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام اليوم إن شاء الله نستهل الكلام موصولا بعد انقطاع طويل في الكتاب على في الكلام على كتاب الشرك بين القديم وبين الحديث حتى ننتهي أيضا منه بفضل الله للفعل فقد أنهانا ربنا من كتاب الإيمان نساء الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات ونسى الله في آياته أن يعلم ما ينفعنا أن يفعل ما يعلم من يتعلم نتعلم أن ذلك بين الناس فاليوم الكلام على يعني تعطيل الربوبية أو الشرك في الربوبية كما قلنا أنها من أعظم الذنوب وأعظم الظلم وأفحش الذنب <تصفيق> الشرك بالله لا في الله والشرك بالله يكون شرك في الربوبية أو في الإلهية أو في, الإلهية أو في الأسماء والصفات <تصفيق> وكما قلنا هذا أظلم ظلم وأفحش أثم كما في صاححين عن ابن مسعود أرضاه عنه أرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقال الله جل في علاه ومن الناس ما يتخذ من دون الله ادادا يحب نم بحب الله والذين والذين امنوا اشد حبا لله وقال الله جل وعلا وقال اتخذ الله وقال الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات تفرقع منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن ان يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتِ الرحمن عبدا لذلك يعني في بعض الاستعراضيات وبعض الأفارات تبين ذلك إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبدوا خير أرزقه ويشكر سواه خير إلى العباد الأزل وشرهم إليه صاعد أتحبب إليم بالنعيم وتبغضون إلي بالمعاصي ألوان وأنواع الشرك في العصر الحديث قد تكلمنا عن صور منه وتتجلى هذه الصور في العلمانية وأيضا في القومية القوميات العلمانية هذه مظاهر من أعظم مظاهر الشرك بربوبية الله جل فعلها لأنها تعطيل لله تعطيل, لله تعطيل للربوبية الله جل فعلها بل تعطيل للإلهية والربوبية والأسماء والصفات. العلمانية معناها اللاديني. هذا الأصل فيها. أنا أتكلم الآن عن هذه المسائل والظواهر التي تقسم الدين قسما قويا. سأتكلم عنها بإجمال لأن الأصل عندي أن أبين المسألة بوضوح وبجلاء لطالب العلم وأيضا نتكلم معه على التفصيل العلمي. لأن المسألة عندنا أهم شيء عندنا هو التفصيل العلمي في كل المسائل. فهذه المسائل لابد من الح ثم سما من هذه المسائل. العلمانية هي هي الأصل فيها الدنيوية. يعني علمانية والعلماني من العلماني. العلماني هذا الذي يهتم تماما بالغا بالدنيا الدنيا القصوى عنده هي الدنيا اصلاح الدنيا باثرها خرب الدين ما خرب الدين هذا لا يش... شأن لا يهمه الذي يهمه هو اعمار الدنيا بما يستطيع من اعمارها والتمكن في الدنيا بما يستطيع أن يتمكن من الدنيا لذلك ما تراه إلا, إلا يعني ملهوفا على الدنيا يلهث خلفها لهثا عظيما ومن نزعه فيها يقتله او قل إنه يكون لب اعدائي هو الذي ينازعه في هذه الدنيا يعيش له وما يعيش الا للدنيا وهذه دلاله وضحها جدا أن العلماني لا ينظر إلى مسألة الدين ولا الاخره حتى وإن كان يؤمن بأن هناك اخره وهناك سؤال وهناك بعث هناك يعني اختبار في الدنيا هناك فرائد هناك واجبات لا يهتم بمثل هذا لا يهتموا بها بحال من الأحوال وإن كان كما قلت يعلم ذلك وأنه سيمسر بين هذا الله ويسأل عن كل هذا لكن انصباب الاهتمام عنده هو الدنيا لذلك العلماني هو اللا ديني هذا العلمانية هي اللا ديني وهي جماعة يعني كل طائفة من الطوائف أو حالة من الحالات الاجتماعية التي تنبئ بالاهتمام الأقصى أو أقصى اهتمام الاهتمام عندهم هو أمر الدنيا هي حالة اجتماعية تنبئ بالضرورة القصوى للاهتمام بالدنيا الدنيا بكلية كلمة الدنيا بإعمار الدنيا بالزرع بالسخاب بالبناية بالمال بالذهب بالفضة المهم أن الدنيا هي أهم شاغل يشغل هذا العلماني مع الأمر الثاني بقيم طبعا مع فصل الدين مما مع يعني طمس معالم الدين وطمس أسس الدين وأصول الدين لا يريد دينا لا يستطيع أن يسمع عن الديانة شيئا ولا يريد أن يسمع عن الديانة شيئا بحال من الأحوال حتى رص أو اسم الدين ما يريده فهذا أخر الألمان النوافذ من أهم أهدافه هو فصل الدين عن الدنيا هو فصل الدين عن الدنيا الدين لا يرتبط في الدنيا بشيء من الدنيا بحال من الأحوال هذا إذا ارتضى بالدين يرت يرتضي به في الصلاطقات فقط في الصوامع فقط في أنفس الناس لكنه لا يرتضي به على أرض الواقع بحال من ليس لأحد أن يقول نحن نعيش دنيانا بشرع ربنا للفعلاء أو بالدين الذي يعني يبين لنا كيفية التعايش لكن هو يطمس ذلك ويحارب هذا محاربة شديد هذه الحالة في العلمانية أيضا حالة القومية نفس الأمر القومية نفس الأم. القومية هي الاتفاق والائتلاف والتواد والمحبة لكن على شيء واحد على أمر في أمور الدنيا فقط لا أمور الأخيرة هي بقى إما أن تقول الأمور أو فكرة كاشتراكية كماركسية كرأس هذا الاتفاق يكون عليها فقط وأيضا فيها الأصل فيها تنحية الدين جانبا تنحية الدين جانبا هذا الأصل فيها طبعا هذه الحالة الاجتماعية التي ترأت ترأت يعني نظرا لأن معالم الدين التي ظهرت أو معالم الدين التي طرحت في في في الساحه كان الطرح فيها طرحا سيئا جدا وهذا قد ظهر في العصور الوسطى في اوروبا لما لما تحكمت الكنيسه تحكما اعمى في هذا الباب ويعني فرضوا عليهم فروضا ليست تمت للدين بصلة هي المساله باسرها لكنها كانت كالصوت أو كالسيف على رؤوسهم باسم, باسم الدين لذلك حدث البغض للدين وحدث النفرة ثم ظهرت هذه الحاله الاجتماعيه تقول لا دين لا نريد بحال حوالنا الدنيا وامره الدنيا فقط التي عندهم هو الاهتمام الأقصى بمسألة الدنيا لا بمسألة الدين. العلمانية تنقسم إلى سرتين، يعني سورة لا تنطلي تنطلي، والسورة التي تنطلي على الأغمار الأغرار هي السورة الأفسد وهي السورة الأعمق في افترض ديانة الناس. السورة التي لا تنطع الناس هي سورة الملاحدة. العلمانية التي أظهرت بجلاء الإلحاد التام غير منقوص. يقولون الكون لا صانع له لا خالق له الط... يقولون يأقولون ذلك إلى الطبيعة إلى نظريات دار... داروين إلى النظريات التي يتمسكون بها للضر لغيرها لكنهم في إلحاد تام مع ظهور هذا الإلحاد بجلاء يقولون لا خالق لا صانع لهذا الكون لا رب هذا الكون بالضبط بالضبط هم يتكلمون بكلام الدهريين القذ القدامى الذين يقولون نموت ونحيا ولا يهلكنا وما يهلكنا إلا, إيه؟ إلا الدهر الدهريين فهؤلاء نفس الأمر فهذه العالمانية الملحدة والعالمانية الملحدة ليست, ليست بخطيرة جدا مثل العالمانية التي التي لا تظهر إلحاد فهذه الصورة الأولى, الصورة الأولى العالمانية التي أظهرت بجلاء الإلحاد هي العالمانية أظهرت بجلاء الإلحاد تقول لا نريد إلى الدنيا ولا نتحكم ولا يتحكم فينا إلا الدنيا ولا يمكن لنا يعني أن نعيش إلا للدنيا والموت ليس فيه بعث ولا نشور ولا أيضا في القبر في سؤال هذه المسائل هي أرض فقط تبلع وأرض أيضا تنبت والمسألة عندها عندهم لا آخرة لا قيامة لا ثواب لا عقاب وأيضا الكون لا صانع عليهم المسألة إما يعني طبعا كما قلنا تقلبوا إما في نظرية دارون أو تقلبوا في مسألة نظرية الطبيعة أو نظرية إيش الكون جاء هكذا مصادفة هكذا نعوذ بالله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخلقون أم خلقوا السماعة عردة بل, بل لا يقنوا قال وفي أنفسكم افلا تبصرون سبحان ربي العظيم فهذا الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ولذلك الله العالى ولا ولو كان فيهما آليات إلا الله لفاسدتها، لكن لا يعقلون، لهم لا يسمعون ب... ب... بعين القلب، بأذن القلب ولا ينظرون بعين بعين القلب. يبقى هؤلاء الملحدين الذين أظهروا ال... أو العلمانية هؤلاء العلمانية التي أظهرت الإلحاد تماما غير مقوص بالظهور وبجلاء. الصورة الأخرى للعلمانية التي يعيش و... يعيشوا معها الآن، مثلا هم الذين الذين لا يظهرون الإلحاد، بل ينطلي أمرهم على كثير من الأغمار الأغراف. فهؤلاء لا يقولون بأن الكون لا صانع له يقولون لا الكون له خالق وصانع وأن الصانع أمر بأوامر وأن أمر الدين أمر جد لكنهم يقولون الدين لكنهم يختزلون الدين في ايش في السرالقات وأيضا في الاحتفالات والاجتماعات في لحظات معينه ينتهي هذا أمر الدين أمر الدين هو أن أنت تحتفل بالموالد هو أمر الدين أن أنت يكون لك رسوم معينة فهم يريدون من الدين اسمه هذا اسم الدين فقط ويقولون الدين في قلبك فقط كالدروز الذين في لبنان أكثرهم في لبنان كما بينا في توائف الباطنية والإسماعيلية كالدروز هم يعرون أن الدين, هذا الدين أمور عقائدية فقط تعتقدها وأنت في بيتك وأنت داخلت في داخلت بيتك داخلت نفسك دين بما شئت الدين يكون هذا هو الدين وهم امام الناس على الإسلام يقولون الله خالق كل شيء الرازق والله لا تحزن فإن ربك معنا بهذا كان ينطلع على الأغمار الأغرار وهؤلاء أفسد في الدين وفي الأمة من هؤلاء الملاحده احتاطوا منهم الناس وعلموا أنهم على كفر وإلحاد أما هؤلاء العلمانية هم يضربون الدين في الصميم يريدون هدم الدين وعسس الدين لكنهم يظهرون للناس بأنهم إيش أهل دين كما, كما نرى الآن في المعتادلة العقلانية وهذه قريب منهم يعني المسألة هم أقرب ما يكونون لهم في هذا الباب لهدم الدين كليتا فضرب في أسس وأصول الدين بهذا الباب فإذا هذه الصورة الثانية لصورة العلمانية والوجه الآخر لهذه العملة هو وجه القومية قوميات المشهورة التي تعرف بالقوميات بالنعرات اللي أنا أتكلم فيها كدين المعروفة التي تنحي ديانا جانبا لا تتكلم عن لا لا تتكلم عن الدين لأن الدين يفرق يقولون لا تتكلم القومية تجمع والدين يفرق طب نحن نقول نعم إذا كانت القومية تجمع والدين يفرق فالدين أولى الله روع على فرق الله روع على ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما جعل الجنة والنار إلا للتفريق قال الله جلaría ليميز الله الخبيث من الطيب فاجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فاجعله في جهنم وهذا دلالة واضحة جدا على أن الدين وإن فرق فرق بين الحق وبين الباطل لقول الله جلع في العلاق قال يستوي للذين يعلمون والذين يعلمون وقول الله جلع ما لكم كيف تحكمون أهنجعل المسلمين كالمجلمين ما لكم كيف تحكمون قال أن نجعل المتقين كل كالفجار لا لا لا يستوهم السموات لا يستوهم على الأراضين الملايك لا مع الجن بحال من الأحوال ولا الصالح يستوي مع الطالح لذلك فرق الله بينهما أصناف المشركين أيضا الذين أشكوا بربوبية الله من الطوائف الذين, الذين هم يعادون الدين أو الذين هم انحرفوا انحرفا تاما كاملا غير منقوص على طريقة السلف هؤلاء الطوائف الذين الجهمية من أصولهم وأفرخ الجهمية نحن عندنا طوائف كثيرة قد ضلوا في باب الروبوبي. العدم كل العرب أنك ترى أن مشرك العرب كانوا أفقه من هؤلاء في مسألة الروبوبي ولم يجحدوا بها ولم يضلون بها وإن كان عندهم بعض الشرك منها أو عندهم بعض الشركات الروبوبية لكن كمال الروبوبي أو قول أصول الروبوبيا عندهم ويبنون به. هم يعني. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لا تقول ذلك. ولئن من خلق لا يقولون الله. ولئن من خلقهم لا يقولون الله في الاله الاخرى لا يقولون خلقهن العزيز العليم فاقرارهم منهم بربوبيه الله الجميع لا تقول بذلك والمعتزلة والخوارج وايضا الباطنيه فانا نتكلم ان شاء الله على هؤلاء بايجاز لاننا سندخل أيضا في ابناء العمومه وأنا لم اسخط ابناء العمومه من يوم السبت القادم ان شاء الله ايضا سندخل ابناء العمومه وندخل فيه والله المستعان يعني لابد أن ان نتكلم في هذا الباب حتى تتم المساله على الأصول الفارقه بين اهل السنه بين جميع امهات الفرق حتى نكون قد يعني أتين عليهم والله تعالى الموفق لكل خير وبر أولا الجهمية الجهمية أشركوا في ربوبية الأذى وشركهم هنا هو التعطيل شركهم شرك التعطيل شرك الربوبية بالنسبة للجهمية هو شرك التعطيل عطلوا رب عطلوا مظاهر الربوبية أنت الله جعل يقول يعني إذا تكلمنا الأول لابد أن نظهر الربوبية بجلاء عند الإخوة ما تعرف عن الربوبية يا أنت أجابت إجابة صحيحة أنا أريد ال اللي يزيد أجابت إجابة صحيحة ها؟ الرب ما معنى الرب الرب في اللغه السيد المربي نعم بن عائم والائي صحيح هو مربي بن عائم والائي لا بد ان يكون ايش انعم واعطى ومنع وخلق واحيا وامات ورزق وكل شيء بيده صحيح لا لا والقدر ايضا يدخل في هذا الباب القدر يدخل في هذا الباب فلنا ان نقول بأن الرب هنا بمعنى الخالق الرازق المدبر الامر الناهي المحي المميت المعطي المانع السيد الذي كما سدده هذا هو الرب هذا هو الرب صحيح يبقى الخلق من تمام من لوازم الربوبيه بل القدر كل شيء خلقناه بقدر الكتابة الاحياء أيضا المشيئه العامه التي يعني هي عامه كل شيء أيضاً من لوازم الروبوبية الجهمية يعطلون ربوبيه الله يعطلون ربوبية الله. وإن سألت كيف يعطلون ربوبيه الله جعفر لا أقول الجهمية تم في كل اسم وكل صف. تنفي الأسماء والصفات. الربوبيه الأصل وعندهم نفس الأسماء والصفات. لا سميع ولا سمع. لا بصير ولا بصر لا قدير ولا قدرة. يبقى لا خالق ولا يبقى لا خالق. صحيح ولا لا أيضا يقولون لا إعطاء، لا إحياء، لا لا نوم، لا يرون اسما ولا صفة لله يعبدون عدما يعبدون عدما فالجهمية ينفوه هذه المقالة، مقال الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم وأخذها منه الجهم وينتشرت على ثمن الجهم هو الآثم الكبير، الأفأك الأثيم في نشر هذه المقالة الكفرية الشركية وأصل هؤلاء زنادقة أو أصدق هؤلاء من الزنادقه والمنافقين الذين اعطلوا ربوبية الله جل في علاه. وهؤلاء عند نفي الصفات قالوا يعني عندهم شبه في نفي الصفات قالوا لنا اثبتنا الصفة اثبتناه يحب يعطي يمنع يخلق يذهب يجي, يجي يأتي ينزل فيقولون إذن هذا الإذبات يستلزم التشبيه يبقى لابد من الرجل والأصابع والضحك لابد من لسان وشفى فقالوا يلزم التشبيه فإن كان يلزم التشبيه فلابد من الفراري من التشبيه لأنه لا شبه لله دل علاه هل تعلم له سمية نقول كلمة حق اريد به باطل نحن معكم أنه لا شبه لله دل فعلان لا مثيل لله دل فعلان ولكن مع ذلك هو اثبت لنفس هذه الصفات فتكون الصفات ثابتة لله بما يليق بجلال وكمال وعظمته وقد جمع الله بينهما عندما قال ليس كذلك شيء وهو السميع البصير فاذرب ليس كذلك شيء وهو السميع البصير قالوا ايضا لو اثبتنا الصفه اثبتنا الجسميه لله وهذا الحمد لله هذا معنى ايه ممتاز هو, هو يصل للتشبيه يصل للجسميه كيف غير أنه هو يقول يد يبقى يد كيد زيد عينك عين زيد وجهك وجه زيد ساق يبقى ساق كزيد ايش كساق تعلقت الرحم بحقوه الرحمن يقول يبقى زكا حقا يزيت يبقى معنى ذلك أنهم شبهوا أولا شبهوا فاخترع هذا اخترع بالتشبيه وأساوي الأدب مع الله على فقالوا يبقى إذن لو قلنا بذلك فقد يعني جسمناه صار جسما حاشا لله الله رعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير من ذلك أيضا من الشبه أنهم يقولون إذا قلنا بأنه يسمع وأنه يعطي ويمنع ويخلق وينزل ويجي ويحب ويبغض هذه كلها رجل طيب لغة عربية قال أحداث وأنا تغربت قلت لغة عربية ويعني حموت فقلت تمهت يعني ما حوادث, حوادث وإيش بقى اللي فيها يعني إيش يعني يقولون لو أزبتنا ذائرك لكان الله محلا الحوادث وما كان محل للحوادث فهو حادث ليس بقديم هم هم أصلاً لا يعبدون إله عشان يقول قديم وغير قديم هم يعبدون إيش عدماً أنا أسألهم أين الله يقولون لا فوق لا تحت لا لا لا لا, لا, لا مباين لا لا لا لا مخالط يعني هو لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا وين ما, ما لا تعلم شيء يتخبطون عشوياً هذه وهذه شبه كما قلنا شبه سقطة لكنهم يعطلون بها الربوبية الله دالة على لأنهم إذا قالوا لا خالق لا خلق إذا لا خالق إذا قالوا لا خلق يبايدن لا خالق فعتطلوا الربوبية من الذي يرزق الله طبعا يرزق ولا الذي يعطي يقول لا لا يرزق ولا يعطي إذا هم بذلك قطعتطلوا الربوبية الله دالة على وطبعا تعطيل الربوبية معناها معناها نصف لللهية تعطيل الربوبية أصلا نصف للهية لما لأن الربوبية يستلزم هل أنت لو اعتقدت من المعطي المانع البحر المميزة والله على لن ترجو إلا هو لن تدعو إلا هو لن تطلب الرزق إلا منه فإن كنت لا تعرف ذلك أنت إذن قلبك سيذهب يمينا وشمالا لكل واحد ترى بيدي الرزق الذي أمامك كسبب من الأسباب وذلك الله رعا قال والله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل هذه يستويني مثلا الحمد لله أكثرهم لا لا يعلمون في الجه... الجهمية فيها كما قلنا الغلاد في نفس الصفات الغلاد في نفس في نفس الصفات أمثل الجهمية إذا قلنا بأنهم ينفون يعطلون الله على يعطلون وهذا شرك فربويا لأن التعطيل شرك التعطيل شرك نوع من أنواع الشرك بل هو أقصاه وهو تعطيل فربويا ذاتا في نوع من أنواع الشرك الجهمية صنفان الجهمية صنفان لذلك بعض العلماء يعني كانوا يقولون بصفات الجمия منهم الغلات ومنهم غير الغلات منهم الغلات ومنهم غير الغلات لكن الحق بأن التقسيم هذا تقسيم للمعتزلة وليس, وليس للجميع لأن الغلات من المعتزلة هم الجميع فالجميع غلات الجميع غلات الذين ينفون الاسم والصفة يقول لا سمع ولا سمع البصير ولا, ولا ولا بص لذلك محقق وأهل السن والجماعة يكفرون الجميع. نقلع نحن يكفر الجميع كلياً جميع الجميع. وبنسمع يحقق المجال في عند المتأخرين بأن أن المتقدمين يكفرون غلات الجميع. والمسألة فيها فيها ما فيها فالحق نقل. على تكفير الغلاة والحق انه ايضا نقل على تكفير الجهاميه على على الاطلاق لا الغلاة بل على الإطلاق تدرس الغلاة الجماعه ينفون الاسم والصفه المعتزله هم اخذ في التجهم ينفون الصفه دون الاسم غير إيه؟ آه غير الغلا اللي هما المعتزلة، اللي هما يثبتون يثبتون بعض الصفات ويثبتون الأسماء. في من المعتزلة من يثبت بعض الص اللي هم فيهم شيء من التأثر شيء من الأشعار، من الأشعار. وهؤلاء لا يجعلونهم من المعتزلة المحضة. المعتزلة المحضة يثبتون اسم دون صف. لا يثبتون أي صفة حمل. حول هم نفس الشوفة اللي عندهم أن أذية الصفة هو محل للحوادث إذن فهو فهو حاجة. هما تقسيم لو لو كنا مثلا بتقسيم المذاهب الجاميه قسمهم ثلاثه الغلات وهم اربع الجامه في في في كل صغير وكبير المعتزله الذين يثبتون اسماء وينفون الصفات هؤلاء تهج فيهم تجهم ايضا شطر التجهم ما هو لانه الصفة, الصفه التي تفرعلت تقول هناك تجهم هو ايش النفس اي نفي ففيه تجهم اما ان يكون بتجهما كاملا مطبقا فيكون غث الجمال الذين كفرهم اهل السنه والجماعه واما ان يكون ايش ان يكون شيء من التلهف سواء كلما على كل ما كان الالحاد وكل ما كان الحراف وكل ما كان تعطيل الربوبيه كلما قل كلما قل فهو يقل في المعتزله بعد الشيء لانهم يثبتون الاسماء لكن يجعلونها مفرغة من ايش من السؤال عجب. هذا عجب هذا عدب من يقول بانه سميع بذاته قدير بذاته حيوم بذاته يجعلونا إيش؟ يجعلونا الصفة للذات، يعني معنى ذلك تفريغ من الصف، يعني كأنهم يقولون الناس لهم نظري الصفة وحييهم بذاته مفهوم؟ وفي الأصل أنك لو تتبعت في عريضة الأمر ما معنى حييهم يبقى هم أن الذات فقط ما الذات وإيش؟ صفة والصفة لابد لها لابد لها من ذات وهناك من فيهم بعض التجهم. الذين فيهم بعض التجاهم هم بعض من يثبت اسما وصفة وينفي فقط الصفات الخبرية يعني يقولنا السؤال يقول لانه عنده اصلا في المعتزله ان الاثبات يستلزم التشبيه قالوا التشبيه اجل وين في الصفات الخبرية لو اثبتنا عينا لو اثبتنا ساقا لو اثبتنا رجلا لو اثبتنا اصابع اثبتنا الانامله اثبتنا ذلك فهذا في التشبيه فينفون الصفات الخبريه مفهوم كبعض الأشعار في هذا فيثبتون بعض الصفات وينفون صفات الخبرية فهل لا نقول فيهم تجهم فيهم تجهم وهذا التجهم نوع تعطيل للربوبيه لا لابد ان تعلم اخي الكريم انك اذا وضعت دائره دائرة الاسماء والربوبيه في في إطار واحد في دائرة واحده فكل تعطيل لهذا هذا تعطيل للربوبيه فهذا وتعطيل الربوبيه شرك تعطيل الربوبية الحاد وشرك تعطيل الربوبية الحاد وشرك الف العلماء يقولون ويرون بأن الجهمية كفر الجهمية كفر ال... ال... ال... الصف الثاني من الصف الذين عطلوا ربوبية الله تعالى وفي شرك من من الربوبية أو في الربوبية هم المعتزلة هم المعتزلة. والمعتزلة يتفقون جميعا على إيش على نفي على في الصفات إلا ما تأثر بعض الأشياء، فيمفون الصفات يذبوون اسم ويفرغون اسم من الصف، يقولون قدير بلا قدر، عليم بلا علم، والمتأخرون منهم قالوا إيش؟ قالوا له علم فأذت بعض الصفات، طيب حييم بلا استغفر الله يعني تفر الله يمفون الصف، فهؤلاء يذبوون اسماء ويمفون الصفات، والشبه التي عندهم بذلك أيضا. شبه كشبه الجماعة التي سلف آآ آآ سلف الذكر فيها وأيضا يقولون بأن هذا يستلزم التشبيه إذا قلت له يد يبقى يستلزم التشبيه يد كيد كي زيد له سمع ما سمع سمع إيش زيد فهم يقولون بأن إذات الصفة يستلزم التشبيه ويستلزم أمر آخر والمهم الذي أزيد على الثلاثة التي سبقت الجماعة أنهم يقولون وهذه فيها دلالة على تعبد إلهي يقولون إن تعددت الروبية تعددت الإلهية. مفهوم هذا كامل لا. يعني ما يقولون إذا قلتم رحيم غفور كريم عظيم قدير يبدأ تعدد الصفات تعدد إيه تعدد إليها فيجعلون أن تعدد الصفات يدل على تعدد الزوات تعدد الصفات يدل على تعدد الزوات وطبعا أنا من الغباء المستعه نسكت ما نرد عليهم إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله يعني الله الذي قال ذلك إذن ولا تعدد وقال لو كان فيما آلياته الله لإيه لأ هذا أقصر طريق للرد عليه البدعة هو النصوص النصوص تنهي المسألة إن كنت لكن الفلسفة والصفصطة واللي يذهب ينقل من هنا وينقل من هنا ويتكلم كثيرا طالما لم يتقن مسألة الأثر انتهى أمره وهو ضاع حتى هو نفسه مشبافان بيعمل إيه يعني ما ديه بعد ذاك توجه له المسألة لا يستطيع أن يقف على أصل المسألة لا يستطيع وكثير من إخواننا بهذه المشكلة المشكلة أنه يريد بعد ذلك بعد ما كان يطلقين عادي ينفرد الانفرد لما إيه لما تتقن وتنفرد الم... المسألة ليس بساعدة التشكيل وكسرت النقل كسرت النقل ممكن لا يفيد ممكن إيش يؤذي يعني ألا تستطيع أن تفهم إذا كنت لم ت... تستطع اتقان الأصل فأنت التبحر لك إيه غرق تضيع تضيع فهو الحاصل بهذا باب هو ده هذا الأصل عنده هم يقولون بتعدد الذوات أنت الأصل أنك تنكر ذلك وتقول الله على قد عدد الصفات وجعلها إيه لذات إيه واحد جل حدث ولا ما حدث وجعل أسماء وهذه الأسماء لإيش لذات واحد الله الرحيم الكريم الرزاق الرؤوف وكل ذلك أسماء لله تسعة ونسعون أسما من أحتها لله وحده سبحانه جل هذه مسألة من الأهمية بمكان إذن هم يرون بأنه تعدد الصفات تدل على تعدد الزوات ايضا يقولون بمسألة الاستلزم التجميع استلزم التركيب والتركيب استلزم الجسمية والجسمية استلزم الحوادث والحوادث لما يبعدنا الله محل للحوادث وكل هذا الكلام ايضا قطعوا دون ان تدخل في الصفصة كلهم لهم بنص يأتي بهذه الالفاظ لنتكلم معكم اذا قلتم بهذا يعني الان انتم حاجة من اثنين اعلم من الله اعلم من الرسول واعلم من الصحابة طيب فننصع لكم او انتم اجهل وهذا وهذا الذي تقولون به نسألكم سؤال واحده اتونا من الاثار من ايه من من من, من تكلم بها صاحب الشرع او الناقل الشرع تكلم بمثل هذه الافعال ايه ايش اللي هيحدث ما عندهم شيء يبقى امشوا هذه افاظ مبتدعه والفاظ مهمه حمالة تحتمل حق تحتمل ايش باطل فلا فالاتى من تقول لم ياتي بها اصل وطبعاً بقى إذا كانت تفسطه وتقسم ظهره وأنت تعلم أنك أعلم منه قل له كلامك يحمل حق وإيه؟ وباطل ماذا تريد؟ فإن الله يريد الباطل صفعناه على وديه وإن الله يريد الحق أخذنا منه وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب في إيش؟ أنت تراها جلية في إيش مثلاً؟ فإذا ما تتجينا مثلاً لو أجربنا المثل بذلك في الجهه صحيح اقول طب تعال جهه الان ما في يعني ما في لفظ سلفي جاء بايه او أثر جاء بالجهة ماذا تريد من الجهة بس اذا اراد جهه العلو وقلنا ايه حق على حق لكن لا بد ان نقول اولا ان تقول علو اما اراد الجهة غير ذلك نقول باطل ولا ناخذ منك قولا هكذا هكذا كان يفعل السلف الصالح طيب فإذن هؤلاء المعتزلة المعتزلين ينفون صفات الله فهم يشكون بربوهين طبعا الآن بقى يعني حدث ولا حرج المعتزلة الناس يحسبون أن المعتزلة اندثروا بعد موت عمر بن عبيد هو أصل بن عطاء المعتزلة في البشرية في الساحات وفي هذه العصور يعني كالنار في الهشيم. كثرة كثرة, كثرة, كثرة يعتنقون هذا المدى بالمؤتدين الأسيام, الأسيام الذين نراهم الآن يتكلمون بالعقل على العقلانيون يتكلمون بالعقل كل شيء بالعقل وبعدين يقول لك أصلا لا أحد يتصلت على عقلي أنت ليش تقول لي إن الإمام كذا قال كذا في هذا أنا أنظر إذا كان هذا القول إذا صح لا يصح وهو أضل من بعيد أهل أو أضل من <تصفيق> يعني لا يجيد شيئا ولا يفهم شيئا في تقصيرات العلم فالذي يقول بذلك هو الذي يقدم العقل العقلاني هذا اللي يقول لك عقلي إن قبل أخذ إلا لم يقبل إيش لما أخذ طب أين قيادك لله الذي يفعلها والله على كل ما خلطه فيه والإنس إلا لأنت عابد عابد ما عليك إلا أن تستسلم لربك للفعل ذا قطعم الإمام مراد يبلله ربه ولثامدين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله على قال إذ قال له ربه أسلم قاله استسلمت, استسلمت استسلام تام لله جل في علا الغرض المقصود هنا قد ورد في كثير من من ال ال الساحه انهم يعني قد قدموا العقل على النقل ولذلك هدموا أصولا تكلموا باستهزاء عن الشجاع الاقرع تكلموا باستهزاء عن عذاب القبر تكلموا باستهزاء عن أمور هي ثوابت في أمور ديننا بسبب خراب العقل الموجود ولذلك قلنا منهم من حرف خروج الايه المسيح دجال منهم من حرف نزول عيسى عليه السلام أنكروا كل هذه الغبيات الغبيات لأنه المسألة مسألة ال الغيبيات لا مدخل العقل فيها مسألة الغبيات لا مدخل العقل فيها فهذا ب أن يستسلموا لربهم هم جل في علا أيضا من ذلك كما قلنا شيعة العراق أكثرهم يعتنقون المذهب الاشي كما بينا قبل ذلك صح الخوارج والإباضية يعتنقون المذهب الاعتزالي ايضا من ذلك يعني شيعة الشام والهند وهؤلاء اختار هندية كلهم يعتنقون المذهب الاعتزالي فشوف بقى انتشار المذهب الاعتزالي كيف انتشاره انتشار عجيب انا اتصل بها رجل اما من البانيا او من المانيا فقال انت فلان فلاني انا ما عارفت من وين عالماء يعني, يعني يعرفني فقلت له نعم انا فلان فقال شوف هو منصف يتكلم معه باللغة العربية الفصيحة انا نفسي اذني يعني صراحة شنف أذني رجل أجنبي ألماني هو ألماني أصار وشنف أذني باللغة العربية الفصيحة هو يتكلم معي ومفيش بقى لا لحن المدرس للغة العربية يلحن وأخوه قد خرب باللغة العربية ما سمعت من يومين من يومين خربها تخريبا تاما فقلت لابد أن أنا أعاقب أخاه قبل أن أعاقبه فالغرض المقصود ما في لحن هو بيتكلم ما في لحنه فصراحة عجيبة قال أنت فلان فلاني قلت انا أعيش في هذا الوقت لنظرك او نظر ذكر طبعا سيدنا ما هو طبعا القزم لا يذكر مع الجبال لكن هو اللي انا بحكي الهاتف اللي جاني او على الشيخ محمد اسماعيل المقدم فقال يعني انا انا بنصح الاخوه لسماعك وصنعت و, و انا اتمتع جدا وأنا انا اسمع لك الاصول وأسمع القواعد القائد الاصوليه و اختلاف القائد ذكر الكتب المشروح اللي هو سمعها وكذب أنا ما إن شاء الله قلت أنا روح أسمعها بعد كده مش غريني لكن خلاني أنا لازم أستفيد أنا أسمعها فكلمني بكلام قوي وقال الآن نعقد مناظره قلت أنا انا ما في مشاكل لأنه طبعا كان بيكلم بس أول ما طرح معاني عني مسألة مسألة الأحاد وقبول مسألة الاحاد في إيش في الاعتقاد فلما رآني معه يعني صلبا فقال لي اذا نرجع الكلام على في وقت آخر وبعد ذلك بعث ولد بعثه ولما في الخليج بعث آخر وهو كلمه بعد ذلك وجاني وهو بيحضر الدروس وعاد يعارض في مسائل عذاب القبر وغير عذاب القبر أقول ألمانيا كثير منهم الآن فيهم هذا الاعتزال أوروبا كثير جدا منهم يتأثرون بمنهج الاعتزال فانظر بقى أنت مثل هذا وانتشار بمثل هذا الباب الدين للدين بأسه ضع للدين بأسره في هذا الباب فهؤلاء يعني هم يعطلون دين الله لا دون أن يدروا لا تعظيم للعقل وعظم العقل فوقه, فوقه وكل شيء لا وسطية فيه لابد أن تلد فيه الخراب سواء من الغلوب أو سواء من الأجبوب إذا هذا المعتزلة هم الصنف الثاني الصنف الثالث افراخ المعتزلة الخوارج الخوارج الذين كفروا وكانوا أجرأ من المعتزلة في التكفير لكنهم ايضا في مسألة الاعتقاد اعتنقوا المذهب الاشي لا تجد كلها افكار اعتزاليه اعتنقوا المذهب الاعتزالي طبعا هم عطلوا تعطيل صفات الربوبيه وان العجيب كل العدب كل العدب انهم يحفظون حروف القران وهم يعني يقفون عند حروف القرآن وحفظا تاما ويقرؤونه قراءه كامله غير منقوصه ومع ذلك يعطلونها وهم يدرونها كما صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمي أمرقونا من سام من من الرمي فهؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز ترقيهم ويعني أكثرهم انتشارا في هذا الباب هم الأبيض خوارج الأبيض اللي موجودين هم أصلاً كانوا وين نعم هم أصلاً منتشرين جدا هناك وهو ايضا في في, في, في زنجبار وليت تنزانيا وهذه الأماكن أيضاً انتشر فيها هذا هذا الفك لذلك هذا الفك أصلاً يعني الأبيض انتشار الأبيض أكثر وين في عمان يعني هم كما قلنا ينفون الصفات الله نفيا تاما لأنهم يقولون بأن إذبات الصفات يصل بالمرء إلى التشبيه كما شبهت المعتزلة وشبهة أيضا الجهمية وبعضهم يقولون لا نحن نذبت الصفات نحن خرجنا عن المعتزلة ونذبت الصفات وإذبات الصفات عندهم هم أن يجعلونها إيش ذاتا يجعلونها ذاتا فهم كأنهم يقولون يقولون يعني قدير بذاته قدير سميع بذاته عليم بذاته فجعلوها وردوها على الذات وهذا الحق انه نفي مبطل هذا نفي مقنع مبطل وهذا ايضا شرك في الربوبية يبقى لنا فرق الباطنية بأسرهم نعم أشاكوا بالربوبية أيضا وعططلو الربوبية ثم الكلام بعد ذلك في مسائل مهمة جدا في الشرك في العبودية صارتنا ندخل في بحر هذا الباب في الكلام على الزلمة والناس وغير ذلك إن شاء الله يكون في الأسبوع القادم. في الله. هذه أخوة يعني لا وتحاول قدر كانها تنظر حولها. وتنظر كيف ان هذا الباب الباب منتشر أنا اقول لكم شيئا تسعقون منه لكن ماذا أفعل ممكن تبذون من أهل السنة الذين يترسمون سنن أهل السنة عندما يتبنون موقفا والموقف ليس عليه أدلة أو أدلته ضعيفة يلجؤون إليه إلى العقص. الى إلى فكر الاعتزال إلى إقناع الناس بمسائل عقلية ويقولون ولو كان كذا لكان كذا والصفصطة جميلة، الصفصطة سهلة جدا وهو ليش؟ ليش المعتزلة أقرب الناس لإقناع العوام من أهل السنة؟ ها هم يفعلون ذلك، الطالب، وهذا العتزل نعم لأنه نسي؟ ممتاز، ده دل إجابة سديدة أو إجابة ثانية موجودة، ولناهم يدخلونهم من ناحية الإيه، الإنبهار العقلي، هو يحسب عقل، لكن لأنه جاهل يحسب أن هذا إيه؟ تفوق عقلي الذكاء خالص وهي المسألة بهذا الباب فهم يفعلون هذا ولذلك أنا أتعجب ناس طلبت علم كلموني في مسألة فقلت لهم يا جماعه المسألة الدليل فيها اوضح من شخص النهار وجلس عشر دقائق يفسر لي لا ده كان كذا وكان كذا وكان كذا وبعدين اتفت بقى أمي وأختي وخالتي وعمي كانوا مع بعض ومشوا بالسوء المهم كلام حكايات ليس له لا يموت للدليل بإيه؟ بصلة وده معناه يعني حتى المفروض أنت أصلا عشت عيشة تسمى أنني ممن يعظم الدليل وأنني أرتبطه بالدليل يبقى إذن ليس لك في أي شيء أنت تتبقى إلا إيه؟ إلا الدليل وين الدليل؟ ما في ما في إلا حكايات وقصص وطبعا قناعات عقلية وقناعات عقلية المشكلة بقى هو ما وقفه مع الأخ ما أو هو وقف مع واحد ليس له في مسألة العقل نصيب أنا مش مجنون لكنني لا يمكن أن أقدم عقلي أنا أعمل عقلي بعدما يأتيني ليه؟ النص فائدة العقل هنا أن أنا إيه؟ لا عقل لي حتى يأتي النص يأتيني العقل انظر تأمل تدرك. وده وده فعل منه. ده فعل النبلاء من العمام واخير الأم المسألة عندهم مسألة إيه؟ نص وما آتاكم يا إخوة أفادة ماذا أفعل سأبين لكم ضربا للمثل مسألة الإسراء مسألة الإسراء لو أخذت بالمقدمات العقلية تصدق صح ولا لا ممكن ما تصدقوش أنت فهمين أقصى عزراحي والله ما حد فهم حال شوف المقدمات العقلية النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأبي جهل ولهؤلاء وقال لهم رايت ايه انا كنت في بيت المقدس وراجعت سؤال واليوم هنا تصفيق وتصفيق أو أبو جهل قال لك بس أتي له بالقوم خلاص يكذبوه تعالى المقزمات العقليه المقزمات العقلية العقليه العقلية هو قد أنبأهم بأشياء لا يمكن يوم بها إلا من رؤاها وشاهدها ها صح ولا لا عمل إيه؟ أول شيء وصف دقيق ثاني شيء القافلة اللي قد قصتهم في المكان نفسه وعات لهم بكل دقيق ودليل يقولون بالمقدمات العقلية إما أنه ذهب حقا وراءه وإما أن في أحد جسوس جاء سريعا فأخباره مثلا صحيح فيقولون لو كان إحنا القفل في المكان الفلاني وعشان يأتي يأتي يبقى لهم ثلاثة أربعة مش ممكن صحيح أو لا لكن الحق بأنه إيه هذه الأمور تثبت أنه مش دال عقل أو لا صحيح أو لا يبقى عقل أنا أقول أنا سأقول لا أصدق هذه مؤجزة هذا أمر خارق العادة لكن العقل يصدق لأن المقدمات العقلية تقول النتيجة أنه رأى واضح لما أقوله ممتاز أبو بكر ماذا فعل قال دلله صح ولا ماذا قال إيش قال أبو بكر قال نعم صدق. إيش بقى الأصل عنده إيه اتني بالنص وأنا سأفعل بعد ذلك ده هذا الذي يحدث اتني بالنص وأنا سأفعل. لما استخدم أبو بكر في المناظرة الكبرى بينه وبين عمر عقله هو استخدم عقله استخدمه مثلا بعد النص هذا الذي اريده ما استخدمش العقل بحمله ولا بعد النص كيف ايش قال له والله لاقاتلن لا من فرق يبقى عنده ايه عنده اصل ارجع عليه فاعماله العقل هذا بعد ايه بعد النص ائت بالنص وارني كيف تعقل هذا النص هذا الاصل أموت خلقا لأنني أرى في العيون أنه محدش فيهم شيء فاهمين موصلت هذا هو فلذلك أنا أقول هذا اعتزال واعتزال ظاهر فلابد أن نفهم لأن هذا اعتزال أنت لازم تفهم أنني ممكن أتبنى شيء وأرجع عنه في نفس اليوم فاهم بدون دليل يعني هو تبنيته بدون دليل ورجعت عنه بدون دليل إبنى دي معناها إيه أمان دي شاطل في الأدب والله إي شاطل ما ناس متربي <تصفيق> انا أنا إذا إذا وجدت ذلك فاعلم أن لا إيه لا أثر لا في الموضوع لا أثر نك تدور مع الحص مع مع الأصح ذهابا ويعابا وجودا وعدم لكن لما ترد انك كنت هنا بلا دليل ثم هنا بلا دليل ثم هنا بلا دليل إيبا هذه معناها إيه؟ <تصفيق> معناها انك تعتزل أو قل أنك تتبنى المذهب المذهب الاعتزالي. يجعل الساحة في أرض صلبة ألا وهي إيه؟ اين الدليل؟ بعد اين الدليل بقى؟ هنا يظهر الأذكياء مش الأول يظهر الأذكياء ما كل إنسان يكون يخترع بعقله اللي يريده هنا يظهر الفهم والدقه هنا يظهر الذكاء هنا يظهر العلم. لذلك قال فقه في العقل صح ايش فقه قال فقه في ايش في الدين وما الدين الا كتاب وسن لذلك لما قيل يا ابن ابي طالب وص يعني وصاكم الاستاذ بشيء خصاكم الاستاذ بشيء قال لا لا والله ما خصنا بشيء ثم قال ايش إلا فهما يؤتيه الله ايه يا عبد الله في كتابي او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان عمر يقول لأبي مسعود الشعري الفهم الفهم فيما ياتيك الفهم الفهم فيما ياتيك هو هذا هذا العلم هذا هو العلم فياكم ولا اعتذار ان شاء الله انت فايق النهارده نعم صحيح هم كما وصفهم اول الخطاب قوم اعياتهم النصوص ان ايه أن فضربوها بهذا العقل نعم هذا صحيح نعم ها اعرف, أعرف أنا بس لكن الكلمه مهمه والاصل هنا معناها الكتاب او السنه جزاك الله خير انت مؤدب اعلم ذلك كان المعتزله ليس مرجئه المعتزله ليست مرجئه لكن لأن الارجاء لا يحتاج العقل فهمني هو الانتشار هذا هو انتشار هذا الامر للامور الأمر الأول هو ضعف العلم وعدم تعظيم الأثر والغلو في أشخاص دون الأثر ده دل التسبب في هذا فقط ولأنه وصل به الإنسان إلى أن يعتقد قبل أن يستدل فلما صار مجابها يريد أن يدافع عما اعتقد وهذا الاعتقد كأنه اعتقده قبل الاستدلال إما تمرساً إما إما تقليدا فهمني فإيش يفعل ما يريد أن يكون مغلوبا فبيدافع قدر إمكانه فما مدافعه ممكن يعني تجلي أمره بعض الشيء إلا به بهذا الاعتزال وفن الاعتزال لا يروق للمرجئ ولا يستطيعونه لكن هو أنا سأقول لك شيئا أن تأصبت فيه أتحوم حوله لكن سأشير إليك يعني هو التأثر بالأشعاع طبعا الأشعار مرجئة بس هو التأثر بالأشعار فالأشعار هم هذين يفعلون ذلك لأنهم كانوا يقولون متكلموا أهل السنة والجماعة يجابهون العقل بالعقل لأنهم أرادوا نصبوا أفزهم ردا على المؤتزم فطبعا هذه الصمة الكبرى كلما ترى أشعري يقوم ليرد على المعتزل يصاره مؤتزم ليه لأن الغلبة تكون دائما لمن؟ المعتزل ومش عارف يمشي مع في لانه لأنه عايز يوصل المسألة بينه وبين الآثري وبينه وبين هذا، ومش مش مستطيع، فبيأخذ على طول من حج من, من حجتي يردع عليه تكون حج عليه فلا ستعني جابت، ده لحظ، وذلك هو قال ذلك قال المشافع المم المم ابن ثميمة شو اسمه قال لا لثيف ال ال كسروا ولا للإسلام إيه نصروا ما ما فعلوا شيء ما استطاعوا إلا ذلك سبيلا بحال الأحوال. ولو رأيت ذلك مسألة الكلام تغنيك فقط في ليبيا هم يتخبطون جدا يقولون نضبط أن الله يتكلم تعال بقى قعد ساعات معهم في مسألة الكلام التي اللي... يثبتونها لا ترهم إلا هم نفات ولا يقدرون والمعتزل أجل منهم أجل منهم أذهباً. ها والرؤية غير جهة فين ده بقى ده جبتها منين من دي بقى لعدين... مش ممكن تفهم هذا الكلام بحال من الأحوال يا عمّة كيف الرؤية غير جهة إيش بتاعها هو... هو طعام حشربه استغفر الله ايش يعني؟ فكلام كما قلت لكم يعني هما حتى لا يستطيعون فهما ايش بيفعلوا؟ بيحاول كما يستخدم العقل ويقرب به المسافات وهو ابعد ما يكون لا يستطيع ان يدلل على ما يتبنى بحال من الاحوال تقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنه خير والتساء.